فَاخْرَجَ لَهُمْ رَجُلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَل قَدَ قَالَ لَهُم هغُون مِنْ قَضْلُ يَا قَوْمِ إَّ نافُتتُ بِهِ وَإِن رَبَّكُمُ الرَّحْمن وَإِن رَبَّكُمُ الرَّحْمَُ فَتَّبِعونِي وَأَطعُ أَمْري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 وَأُذُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنشَفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنْسَآءَ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا لا إله إلا هو وسع كل شيء علما